بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يقتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون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 ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن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 ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أبائهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاطرين.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 إِلَّا الْنَّارَ لَهُمْ فِي هَادَرُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون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 ومن آياته أن كثر الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وَبَل لَّعَنَهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنّوا مَا لَهُم مِّن حِيفٍ لَّا يَئِسُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بعد برا أمسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة وَلَئِرْ جِئْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِدَهُ لِلْحُسْنَةِ